وَمَا يَشْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُّ وَمَا يَشْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَحْيِي مَن يَشَاءُ وَمَا أَنَّ تَبِ مُشْمِعٌ مَنْ فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ دَسِيرًا وَلَفِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذتوا الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من الشماء ماء فأخرجنا به كمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بشور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 الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم شرا وعلى عنية وَآفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ وَفِيَهُمْ أَجْرُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ إِنَّهُ ظَفِيرٌ شَكُور